If it's the حروفي والشعر والصوتي واسمي هلا بالليل يوم الناس رابك واخذكي بشوقي في لحظات يمي هلا بالليل يوم الناس رابك واخذكي بشوقي في لحظات يمي هلا بالصوت من حضرة جنابك أنا تو الفرح فيني يتمي أنا تو الفرح فيني يتمي مدى من الوصل نبت في بابك أبك طف من عناقة وسمي أبك طف من عناقة وسمي هلا بك يا هلا بك يا هلا بك يفز القلب لا تكئ الرقمي كل ما فيني زهبك حروفي والشعر وصوتي وسمي حروفي والشعر وصوتي وسمي هلا بالليل يوم الناس رابك واخذك بشوقي في لحظات يمي هلا بالصوت من حضرة جنابك ألا تقول فرح في نية مدى من الوصل نبت في بابك أبك طف من عناق وسمي أبك طف من عناق وسمي هلا بك يا, هلا بك يا هلا بك. يفز القلب لا دقيت رقمي ذهابك اللي ما فيني ذهابك حروفي واسمي. حروفي وشعري وصوتي واسمي هلا بك يا هلا بك يا هلا بك